اللهم صل على سيدنا with the hawk ¿Quién quiere pensar en Thank you. you. <laughs> دعه نحن الوقت और जन الله, love my اشتركوا <تصفيق> وقد زهانا كانت تغبد من دون الله مَا كانت من قوم كافير ردق الله العظيم هكذا اخوه اليمان والإسلام استمعنا إلى هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النمل تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البنتيني وهي من التسجيلات النادرة وردت إلينا من المستمع مصطفى خلف من مدينة القاهرة سجلت هذه التلاوة من مفرض عمر مكرم بميدان التحرير بالقاهرة في أوائل الستينيات أخوة اليمن والإسلام حتى يضمن لقاء آخر إن شاء الله لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته